رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحباب الكرام نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح هذا الكتاب من كتب العقيدة وهو من كتب علماء السلف المتقدمين هو كتاب اسمه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة هذا اسمه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة وهذا الكتاب مشهور باسم الإبانة الصغرى لابن بطة الإبانة الصغرى لابن بطة رحمه الله له كتابان كتاب اسم الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى هذا الكتاب، كتاب الإبانة الكبرى ساقه بالأساني واختصر منه الإبانة الصغرى حذف منه الأساني وهو كتاب في العقيدة والتوحيد الإمام أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله من علماء السلف ولد سنة ثلاثمائة وأربعة يعني ولد في بداية القرن الرابع الهجري وهذه من القرون المتقدمة جدا سنة ثلاثمائة وأربعة توفيها سنة ثلاثمائة ستة وثمانين وقيل ثلاثمائة سبعة وثمانين على اختلاف بين المؤرخين لو اعتمدنا 387 يكون عاش غالب القرن الرابع الهجري. الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى كما قال الإمام الذهبي إمام في السنة وإمام في الفقه وكان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر ورؤية أن الإمام ابن بطة رحمه الله كان مستجاب الدعوة رحمه الله تعالى كان إماما في السنة يعني إماما في العقيدة وهذا الكتاب في العقيدة والتوحيد اعتنى العلماء فيه شرحا وتفصيلا وتحقيقا ونحو ذلك قسم الإمام ابن بطه هذا الكتاب الإبانة الصغرى إلى قسمين القسم الأول ذكر فيه الأحاديث والآثار التي تذم أهل البدع وتحض على اتباع السنة والقسم الثاني بدأ يشرح أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهو يعيب جدا على أهل البدع ويشتد أحيانا عليهم حتى أنه في بعض المسائل خالف الجمهور فكفر بعضهم كما سيأتينا في هذه المسائل التي سننبه عليها إن شاء الله تعالى فهذا كتاب مهم في العقيدة والتوحيد وسوف نبدأ في دراسته إن شاء الله تعالى وبعد نهاية الكتاب سوف نعطي عدة أسئلة شاملة على الكتاب ونجعل هناك اختبارا تحريريا بعد شهر رمضان بمدة شهر لكي يدخل فيه من يريد أن يأخذ إجازة في هذا الكتاب يكون هناك اختبار تحريري في خلال هذه الأسئلة أو من خلال هذه الأسئلة التي سوف نعطيكم إياها والدرجة التي تحصل عليها في الاختبار سوف توضع لك في الإجازة ومن لم يريد أن يدخل فيفهم من خلال هذا الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة وما خلف من عقيدة المبتدعة نبدأ مستعينين بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة المشهور بالإبانة الصغرى لابن بطة قال رحمه الله الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه وجعل وجعل من أجل أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق من أفضل النعم على الإنسان نعمة الإسلام ولذلك ينبغي الإنسان أن يتذكر هذه النعمة دائما نعمة الإسلام ويشكر الله عز وجل عليه لأنه كان من الممكن أن يخلوقك الله عز وجل على غير ملة الإسلام كهؤلاء الذين يعيشون للدنيا ويموتون عليها فنعمة الإسلام نعمة عظيمة فنحمد الله عز وجل ونشكره عليها قال رحمه الله فله الحمد نحمده ونثني عليه مصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله علينا كبيراً وصلى الله وصلى الله على محمد نبي نبيه المرتضى ورسوله المصطفى أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والمعضط الحسنة وهنا يحمد المصنف ربه عز وجل على نعمة التوفيق للسنة أي العقيدة الصحيحة. فالنعمه نعمتان نعمة هداية ونعمه توفيق وهداية الدلالة أن يأتي الإنسان فيرى الأدلة واضحة على اتباع الحق هذه هداية الدلالة أما هداية التوفيق أن يوفقه الله عز وجل إلى اتباع الحق ولذلك يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء العلماء جمعوا بين الآيتين فقالوا احداهما في هداية الدلالة والأخرى في هداية التوفيق فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية الدلالة يعطي الأدلة الواضحة على وجود الله عز وجل وإخلاص العبادة له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أي تدل هداية الدلاله لكن لما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب هداية التوفيق أن يسلم فلم يسلم عمه فبين له ربنا عز وجل أنه لا يملك هداية التوفيق فقال إنك لا تهدي من أحببت أي لا توفق من أحببت وانما الذي يوفق هو الله سبحانه وتعالى وهذه هداية التوفيق نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة وسلم تسليما ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل ونسأله نستوفق الله أي نطلب منه التوفيق لصواب القول أي لسداده وصالح العمل أي للأعمال الصالحة لأن الإنسان لا يوفق إلى عمل الصالحات إلا بتيسير الله عز وجل له وتوفيقه سبحانه وتعالى نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال نعم ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه في من, من ذلك ابتغاء وجهه وإثار رضاه ومحبته ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا نعم ينبغي الإنسان قبل أن يبدأ في أي عمل أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الصدق والإخلاص في هذا العمل قوله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك أي نعانيه من تاليف هذا الكتاب ابتغاء وجهه وإثار رضاه ومحبته يعني الإخلاص قال أما بعد فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك الصدق ويقيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء إنه رحيم ودود فعال لما يريد قال إني لما رأيت ما قد غير الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم حتى صار ذلك سابا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على افئدتهم وتشتيت الفتهم وتفريق جماعتهم فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال اربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم استعملوا الخصومات فيما يدعون وقطعوا الشهادات عليها بالظنون واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون في وقلدوا في دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجه عندهم فيه من الاجماع فيه وايم الله لكثير لكثير مما القت الشياطين على افواه اخواني من الملحدين من اقاويل الضلال وزخرف المقال من محدثات البدع بالقول المخترع بدع تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتلجلجها قدم إلا من عصم الله بالعلم وايده إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم, والحلم جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلى المسلمين مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين مما حظ عليه من اتبعه من المؤمنين وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهذه والاقتفاء لأثره وقدمت هذا كله سبب تأليف هذا الكتاب أنه رأى البدع بدأت تنتشر أو تظهر والآراء اراء المتكلمين بدأت في الانتشار وكان هو قريب عهد بالنبوة بالقرون الثلاثة المفضلة التي نشأ فيها الناس وتربوا على ايدي الصحابة وأيدي التابعين وأيدي أتباع التابعين ثم بدأ فرق المتكلمين من المعتزلة والجهمية وغيرهم فلما رأى ذلك انتشر بدأ يؤلف هذا الكتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة قال رحمه الله وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة اهل الزيغ والتفريق والتفرق والشناعة وما يلزم اهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم ثم على اثر ذلك شرح السنة من اجماع الائمة واتفاق الامة وتطابق اهل الملة ف... قوله شرح السنة اي شرح العقيدة كلمة السنة كانت عند المتقدمين مصطلح يراد به العقيدة فكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل يعني كتاب العقيدة فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله ولا يعذر الله تبارك وتبارك اسمه من أضاعه ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته, ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين وعميع الرشدين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين لما ثلب أئمة المسلمين الثلب هو الانتقاص أي أن المتكلمين بدأوا ينتقصون علماء الدين من الائمه الأربعة وغيرهم ويقولون هؤلاء يتبعون ظواهر النصوص أما نحن فنتبع العقل والفرق بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع أن أهل السنة من العلماء الربانيين يقدمون النقل على العقل أما المتكلمون وأهل البدع يقدمون العقل على النقل نعم. صلى الله على نبيه واله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه امهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والاخرين إلى يوم الدين وبالله نستعين ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله, الله لقبوله والعمل به متوناً, ترك متونا تركت اسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل ولا من استمع إليه ووعاه والله ولي توفيقنا والاخذ بايدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل فاول نلاحظ ان المصنف رحمه الله طلب من الله عز وجل التوفيق ثلاث مرات وهكذا ينبغي الإنسان ان يلح على الله عز وجل في طلب التوفيق والاستعانه بالله تبارك وتعالى لانه هو سبحانه الملهم للصواب من هنا نتعلم هذا السلوك العملي من علماء السلف أن الإنسان دائما يستذل بين يدي الله عز وجل ويتواضع لله تبارك وتعالى ويلح في الدعاء أن يوفقه الله عز وجل للصواق نعم قال فأول ما نبدأ بذكره من ذلك المنهج والاتباع قال أولا ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي تمسكوا بالكتاب والسنة وسيروا على نهج الصحابة والتابعين ولا تتفرقوا عن طريقهم وتجانبوا سلوكهم نعم. ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فالمقصود بالفرقة هنا الافتراق عن مذهب الجماعة وجماعة أهل السنة هم الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نعم فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والشاهد من هذه الآية وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين أي اخلاص العباده لله عز وجل لا يحيد ولا يشرك في العباده احدا وهذا هو الشاهد من هذه الآية الكريمه وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص والشاهد من هذه الآية أنه يريد أن يثبت صفة الحب لله عز وجل مخالفة للجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون بأن الحب ميل قلبي فالله عز وجل لا يحب فكل آيات الحب وأحاديث الحب يؤولونها إرادة الثواب والرضا ونحو ذلك لكن أهل السنة يثبتون صفة الحب لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها نعم ثانيا وما اغربه المؤمنين من من خالفهم من من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لخطائهم وخطلهم فقال تبارك وتعالى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 لأنكم إذا جالستموهم قد يشوشون عليكم عقيدتكم فقال وما أمر به المؤمنين من مباينة أي مجانبة من خالف عقدهم أي عقيدة أهل السنة والجماعة ونكث عهدهم إلى آخره ثم قال والاستماع لخطئهم وخطلهم والخطأ يكون في الرأي والخطل يكون في اللسان ثم ذكر الآية الكريمة وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإذا سمعت إنسانا يؤول الاستواء وهي صفة ثابتة لله عز وجل بالاستيلاء هذا التاويل الباطل فلا تجلس معه وإذا, وإذا رأيت من يؤول يد الله بمعنى قدرة الله فلا تدلس معه ولكن قل نؤمن بالاستواء استواء يليق بجلاله وعظمته نؤمن بأن الله له يد تليق بجلاله وعظمته لا نؤول يد معنى القدرة ولا يشبهها بيد الإنسان وإنما نقول له يد تليق بجلاله وعظمته ولا نؤول العين. عين الله عز وجل بمعنى الرعاية ولا نشبهها بعين الإنسان وإنما نقول له عين تليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيتها كما قال الإمام مالك رحمه الله والكيف مجهول فإذا رايت هؤلاء الذين يؤولون فلا تلس نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم وهذا دليل ساقه المصنف رحمه الله تعالى على أن الإنسان ينبغي أن يهجر أهل المعاصي ويهجر أهل البدع واستدل بحديث الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تخلفوا عن الجهاد بدون عذر والحديث ثابت في الصحيحي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا أن يهجروه فاستدل بذلك على أنه يجب أن نهجر أهل المعاصي، لكن العلماء يقولون في هجران العاصي الهجران ينقسم إلى قسمين القسم الأول إذا كان العاصي يرتدع بالهجران فهجره حتى يترك معصيته وإن كان لا يرتدع بالهجران ولا يؤثر فيه فحينئذ ينبغي أن تظل متصلا به تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر حتى ينتهي عن معصيته وقال صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى اخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك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 ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام وابو عبيدة معلوم أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولذلك فالحديث منقطع هذا الحديث ضعيف منقطع ولذلك ضعافه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود ثانيا معنى الحديث معنى الحديث صحيح معنى الحديث صحيح برغم أن اسناده ضعيف إلا أن معناه صحيح ومعنى الحديث أن بني إسرائيل في بداية الأمر كان الرجل يلقى اخاه فيجده على المعصية فيقول اتق الله ولا تعصى الله عز وجل اتق الله ثم يأتيه من الغد فيجده على المعصية ومن بعد الغد يجده على المعصية فيألف المعصية واحد ويقر ويقره على المعصية قال الله عز وجل مصورا ذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى آخر الآيات الكريمات قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون أي يراه على المنكر فلا ينهاه وهذا امر خطير جدا أن نرى الإنسان على المنكر ونمر لا بد أن تقدم كلمة سواء انتهى أو لم ينته لكن تعظم نفسك أمام الله عز وجل لأنه إذا فعلت المنكرات وترك الناس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإن الله عز وجل يوشك أن يأخذ الناس جميعا أخذ عزيز المقتدر فعلينا أن نأمر وأن ننهى بالحكمة والموعظة الحسنة وقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها والمداهن فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصار بعضهم أسفلها وبعضهم اعلاها وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين على اعلاها فيؤذونهم فقالوا لا ندعكم, لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها أما إذا منعتمونا فننقب في السفينة من أسفلها فنستقي قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا أولا درجة الحديث هذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيح وهو يصور المجتمع كسفينة وناس يقعون في المعاصي وناس آخرون لا يقعون في المعاصي فإذا قام الذين يقعون في المعاصي بالمعروف ونهوا عن المنكر نجت السفين وإذا تركوهم غرقت السفينة بما فيها من الطائع والعاص وهذا المثال واضح جدا السفينة لها دورين لها دوران أو طابقان الطابق الأسفل هم أهل المعاص والطابق الأعلى هم أهل الطاعات الطابق الأسفل كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا ماء مروا على الطابق الأعلى فاستقوا من البحر ثم عادوا فكانوا يؤذنهم بالخروج والدخول فقال فكر بعضهم وقال لو خرقنا خرقا في السفينة نحن قاربين جدا من الماء بيننا وبين الماء جدار السفينة فنستقي ونسد طبعا هذا الأمر لا يمكن لأن موج البحر شديد ولو خرقوا خرقا في السفينة لا يمكن أن يسدوه فستمتلئ السفينه الماء وتغرق تغرق بكل ما فيها بالدور الاسفل والاعلى فبداوا ينقرون فيها فاتوا الأعلى... الذين في الاعلى قالوا لا انتبهوا انتظروا لا يحل لكم هذا قالوا لا ده ما ونحن احرار فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم ومنعوهم لنجوا ونجوا جميعا كذلك ينبغي لأهل الصلاح والتقوى والعلماء أن يأمروا وأن ينهوا وأن ينهوا أهل الباطل عن باطل حتى تنجو سفينة المجتمع نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة واستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فرقة ناجية وثنتين وسبعين في النار اولا درجه الحديث هذا حديث حسن بشواهده رواه ابو داود والترمذي ومعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان بني اسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقه وان هذه الامه اي المسلمين ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه, فرقة ناجية و وسبعين في النار في رواية قالوا ما هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هو ما يسمونه بمنهج السلف الصالح العجيب أن ثنتين وسبعين فرقة كلهم يدعون الكتاب والسنة الصوفية والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والجهمية كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة وبرغم ذلك ترى بدعا ويستدلون عليها بآيات مجملة وأحاديث مجملة فالعلماء وضعوا ضابطا قالوا خلاص إذا نضع ضابطا يحكم بيننا ما هو؟ قالوا ناخذ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من هم سلف الأمة؟ الصحابة والتابعون إذا نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة فإذا فهمنا القرآن والسنة بفهم الصحابة فإننا سنسلم من الزلل والخطأ ولذلك قال العلماء الفرقة الناجية هي ما كانت في العقيدة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه نعم. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. أولاً درجة الحديث هذا حديث حسن رواه أبو داود والتنمذي وغيرهما ثانياً معنى الحديث عليكم بسنتي أي بطريقتي وهدي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد الخلفاء الراشدون هم الإمة الأربعة المعروفون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها وسيروا عليها ولماذا لم يقل عليكم بسنتي فقط وقال وسنة الخلفاء الراشدين لأن الخلفاء الراشدين قاموا يطبقون المنهج النبوي في إدارة شؤون الدولة الإسلامية في عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فلكي يكون الأمر متسع جدا وإذا وقعت واقعة أو نزلت نازلة نستلهم الصواب من فعل هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين طبقوا هذا المنهج النبوي عمليا في الحياة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والتجارة والزراعة ونحو ذلك نعم. قال صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي أولاً درجة الحديث هذا حديث رواه الإمام أحمد وهو, س... وهو حسن بشواهده ثانياً معنى الحديث لقد جئتكم بها أي بهذه الشريعة صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية يعني لا لبس فيها ولا غموض عقيدة واضحة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيري وشر والشريعة واضحة أيضاً بآيات واحاديث فلا تختلفوا بعدي أي لا تختلفوا إذا اختلفتم ارجعوا إلى الكتاب والسنة فالآيات واضحة والأحاديث واضحة نعم وقال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على الواضعة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا الحديث حسن بدون فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا هذه الزيادة اسناده ضعيف ومعنى الحديث كالحديث الأول جئتكم تركتكم على الواضحة أي الطريقة الواضحة التي لا غموض فيها ويقصد بها القرآن والسنة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا أي لا تحيدوا عن القرآن والسنة نعم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها أولاً درجة الحديث حديث ضعيف فقد رأوه الدارة وغيره وإسنانه ضعيف ومعنى الحديث إن العبد لا يتمسك بالسنة والمقصود بالسنة هنا أي العقيدة فيدخل الجنة بتمسكه بها. كما قال العلماء بأن الإنسان إذا تمسك بالعقيدة فإن التوحيد التوحيد يغفر الله عز وجل به زلات العبد من صغار الذنوب نحو ذلك ولذلك ينبغي الإنسان أن يحاول أن يكون على العقيدة الصحيحة. نعم قال صلى الله عليه وسلم والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما الا أن يتبعاني أولا درجة الحديث رواه الإمام أحمد بسند حسن فانيان معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو فرض أن موسى وعيسى حيان الآن وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاز لهما أن يثير على شريعة, على شريعة موسى ولا شريعة عيس بل لابد أن يترك ما هما عليه ويتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا به ولا ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فهذا دليل على أن الرسول إذا جاء بعده رسول مصدق له يجب عليه أن يتبع الرسول الذي جاء بعده طيب الشاهد من هذا ماذا يهدف أو ماذا يريد المصنف من ايراد هذا الأثر يريد من ايراد هذا الأثر أن يسير الإنسان على الكتاب والسنة ولا يأتي إلى تأولات بني إسرائيل والإسرائيليات التي رويت من طرق ضعيفة ونحو ذلك تخالف الكتاب والسنة نعم وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال ابي هذا أمرتم أو ليس عن هذا نهيتم إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم التماري هي المماراه والجدل اولا درجة الحديث هذا حديث حسن رواه الترمذي وحسنه ثانيا معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة يتجادلون في القدر نهاهم عن ذلك وسوف يأتينا إن شاء الله الحديث عن القدر باستفاضة في بعد وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون ألم يقل الله كذا وكذا يرد بعضهم على بعض فكأنما فقئ في وجه في وجه حب الرمان فقال إنما أفسد على الأم هذا فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فان ذلك يوقع الشك في قلوبكم اولا درجه الحديث هذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره بسند حسن وهو صحيح بطرقه ثانيا معنى الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه يوما وهم يقولون ألم يقل الله كذا وكذا يقل الله كذا وكذا يرد بعضهم على بعض يعني يأتون بايات في ظاهرها التعارض، فكانما فقئ في وجهه حب الرمان، أي احمر وجهه عليه الصلاة والسلام من الغضب، ثم قال إنما أفسد على الأمم هذا، أي هذا الذي تفعلونه كان سببا في فساد الأمم، وأفسد عليهم دينهم، فلا تضرب كتاب الله بعضه ببعض. فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى آيتين أو حديثين لظاهرهما التعارض يلجأ إلى من هو أعلم منه فيسأله ولا يعتقد أن كتاب الله يتعارض أبدا وإنما التعارض حادث في ذهنك أنت فإذا رجعت إلى أهل العلم قالوا لك بأن هناك آيات متشابهة وآيات محكمة تحمل المتشابه على المحكم وكذلك هناك أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة وهناك أحاديث عام وأحاديث خاصة فيحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص أضرب لك مثالا مثلا, مثلا وهذا المثال أتعمد في ضربه لأن بعض الشباب يدخلون على الانترنت ويناقشهم بعض شباب النصارى يأتون لهم بهذه الشبهة الواهية يقول شباب النصارى لشباب المسلمين وقد سألني أكثر من واحد من الشباب الذين يجلسون على النت هذا السؤال أنتم تنكرون التسليف وتقولون نحن كنصارى نثلف يقولون نعم يقول عندكم تسليف في القرآن اين هو؟ يقول, يقول له أنت عندكم أنا للمفرد في اللغة العربية ونحن للجمع. نعم صحيح أنا المفرد ونحن للجمع. طيب عندكم في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحن دين للجمع إنا للجمع. إذن الآلهة مجموعة وليست إلها واحدة هذه شبهة وهي لكن مسكين الشاب ولي وصحيح. فنحن درسنا في الابتداء للجمع. تقول له هذه آية متشابهة نحملها على الآية المحكمة. المتشابهة التي قد تحتمل معنيه والمحكمة التي لا تحتمل إلا معنى واحد. سنقول إن نحن نحن هنا تحتمل الجمع. وتحتمل المعنى الآخر المفرد المعظم لنفسه عندنا أسلوب في اللغة العربية المفرد المعظم لنفسه أو نحن نعظمه فلقول انتم فعلتم وأنتم وهو واحد نقول نحن فعلنا وهو واحد المعظم لنفسه إذن تحتمل معنيين معنى المفرد المعظم لنفسه ومعنى الجمع فعلا فهذه آية مشتبه نحملها على الآية التي لا تحتمل لنا معنى واحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دي تحتمل أكثر من معنى لا تحتمل إلا معنى واحد وهو وحدانية الله عز وجل إذا تحمل هذه الآية على تلك يبقى المراد في الآية الثانية الجمع ولا المفرد المعظم لنفسه المفرد المعظم لنفسه وهكذا يعني لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض وانما يحمل المحكم المتشابه على المحكم نعم وقال صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا اهل القدر فانهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل هذا الحديث ضعيف هذا حديث ضعيف وإن كان معناه صحيح هو ضعيف من حيث الاسناد لكن معناه صحيح بأن أهل القدر هم الذين يخوضون اي يجادلون في آيات الله تبارك وتعالى وسوف يأتينا الإيمان بالقدر بالتفصيل ونذكر أقوال العلماء في القضاء والقدر إن شاء الله معكم. وقال صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر أولا درجة الحديث هذا حديث صححه الحاكم والذهبي ثانيا معنى الحديث أي الجدال في القرآن كفر معناه الجدال في القرآن قد يؤدي إلى الكفر لأن الإنسان لو بدأ ياتي بآيات متعارضة ويجادل ويناقش قد يتطرق إلى قلبه أن القرآن متناقض فإذا اعتقد ذلك كفر لكن ينبغي أن يعلم أن القرآن أنزل من عند الله عز وجل وأنه لا يتناقض أصلا وأن التناقض إنما هو في قلة فهمي وقلة علمي وضعف عقلي نعم وقال صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن لا ترجعون إلى الله بشيء أولا هذا الحديث حديث مرسل لكن الشيخ الألباني رحمه الله جمع له طرقا وصحاه في السلسلة الصحيحة وكذلك صحاه الحاكم والذهبي من قبل الألباني فالحديث صحيح صحيح لغيره أما معنى الحديث انكم لا ترجعون, لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه أي لا تتقربون إلى الله بشيء أفضل من القرآن أي من تلاوة القرآن والعمل به نعم وقال صلى الله عليه وسلم إن قريشا منعتني أن أبندغ كلام ربي هذا الحديث أيها الأحباب اولا درجه الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وقال غريم صحيح السؤال لماذا اورد المصنف هذا الحديث هنا الحديث في السير إن قريشا منعتني أن ابلغ كلام ربي ليش يا شباب ما وجه ايراد الحديث هنا في كتاب العقيدة والتوحيد نعم أحسنت بارك الله فيك إثبات أن الله عز وجل يتكلم إثبات صفة الكلام لله لأن الجهمية والمعتزلة ينكرون كلام الله تبارك وتعالى يقولون الله عز وجل لا يتكلم طب وما لي اللي حصل به الموسى عليه السلام لما وقف وخاطبه ربه من الشجر قالوا إن الله خلق الكلام في الشجر خلق الكلام في الشجر يعني يعني اللي نطقت الشجر معقول يعني الشجر هتقول لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طول هذا كلام باطل طيب اما للوحي الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام القران قال لك إن الله خلق هذا الكلام في محمد عليه الصلاة والسلام فجعله ينطق به كل ذا كلام باطل فهم يقولون بأن الله لا يتكلم لكن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم فهو الذي كلم موسى تكليما كما أخبر الله عز وجل في كتابه وقال صلى الله عليه وسلم لجابر اعلمت أن الله احيا أباك فكلمه كفاحا أولا درجة الحديث هذا حديث حسن رواه التنبذي وحسنه ثانيا هذا الحديث أيضا يثبت صفته احسنتم يثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى لأنهما يقولون ولو تكلم لن يتكلم إلا بالقرآن لا في كلام بغير قرانه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله لما أصر أبوه على القتال والجهاد في سبيل فقتل فبين له أنه لما استشهد أن الله عز وجل أحياه ثم كلمه كفاحا أي من وراء حجاب وقال له تمنى يا عبد قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأجاهد في سبيلك لأقتل مرة ثانية لما رآه من ثواب الشهادة في سبيله فبين الله عز وجل له أن الله قد كتب على نفسه أنه لن يرجع إلى الدنيا أحد فقال أبلغهم أننا أحياء نرزق فانزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إذن هذا الحديث يثبت صفة الكلام لله عز وجل بالقرآن وبغير القرآن لانه كلم عبد الله ابن حرام والد جابر كفاحا نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا إلا من أحياه الله بالعلم أولا درجة الحديث هذا حديث صحيح دون هذه الزيادة أصل الحديث صلى مسلم والحديث رواه ابن ماجه وغيره دون زيادة إلا من أحياه الله بالعلم فهي زيادة ضعيفة وهذا الحديث يريد أن يستشهد به المصنف رحمه الله على أن هناك فتن ستظهر قد تقلب الإنسان من الإيمان إلى الكفر ولذلك فاحذر أهل البدع أن يشوشوا عليك عقيدتك يكون من بعد فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أولا درجة الحديث حديث حسن وصحاه الحاكم وفقه الذهبين ثانيا معنى الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بابي بكر وعمر لماذا لانهما على العقيدة الصحيحة لان المتكلمين يقولون السلف طريقة السلف طريقة السلف ايه اسلم يعني ها لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم هم الذين أتوا بالكلام و... وأتوا بالأدلة العقلية ونحو ذلك فبين المصنف رحمه الله أن طريقة السلف من الصحابه الطبع أسلم وأعلم وأحكم وأن من فارق هذه الطريقة فقد ضل فقد إذا نقتدي أبي بكر وعمر رضي الله عنه نعم وقال صلى الله عليه وسلم لم يزل امر بني اسرائيل معتذيرا حتى نشا فيهم المولدون ابناء سبايا الامم فاخذوا بالراي وتركوا السنن اولا درجه الحديث هذا حديث ضعيف فالحديث راه الدارمي مرسلا عن عروه مرسلا فهو ضعيف وراه ابن ماجه متصلاً لكن في إثناد سويد بن سعيد وهو ضعيف أيضا فالحديث ضعيف ثانيا معنى الحديث لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا أي مستقيما حتى نشأ فيهم المولدون أي تزوجوا من غيرهم من الأمم ثم ولدت نساؤهم السبايا ولدوا ابناء مختلطين فاخذوا بالرأي وتركوا السنة. هذا حدث للصحابة والتابعين لما فتحوا البلاد بدأوا يتزوجوا من السبايا وبتسلم البنت وبدأوا يتركوا بنات العرب ويتزوجوا بنات الفرس والروم بعد ما أسلمنا هذا الزواج مباح ما مسلمة أو حتى لو كتابية فيجوز الزواج بها لكن بدأ الاختلاط بين العقول الإسلامية الصحيحة والعقول الفارسية والرومانية ونحو ذلك فنشأ الذين يحكمون العقل قال فأخذوا بالرأي وتركوا السنة أي قدموا العقل على النقل وهذا أمر خطير يا اخوان وهو محور الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من المبتدعة فاهل السنة يقدمون النقل يعني الكتاب والسنة على العقل أما المبتدعه من المعتزلة والعقليين والمفكرين ونحو ذلك يقدمون النقل العقل على النقل أنا أضرب لك مثالاً لبعض الناس يقول لك الله وهل يتعارض العقل مع النقل الحقيقة يا إخواني أن العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح بشرط أن يتعامل العقل مع النقل على أن النقل آمر والعبد مأموب يعني ربنا سبحانه وتعالى يأمر وانت تنفس خلاص ما فيش تعارض لكن لو تعاملت مع الشرع مع نصوص الكتاب والسنة معاملة الندية لماذا؟ ما الدليل؟ ما العلة؟ وما الحكمة؟ هيحصل هناك تعارض لابد لأنك لن تسأل مثاله واحد مثلا اضرب لكم مثالا وجاوبني بعقلك أن عارف الجواب تحافظ الجواب من الشرع من النقل لا جاوبني بالعقل إنسان توضى وضوءا كاملا بعدما توضى هو على الحوض توضى تماما وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين أكرمكم الله اخرج ريح ويريد أن يصلي ماذا يصنع ها يتوضا ثاني أنت بتجاوبني بالشرع أنا عاوزة تجاوبني بالعقل ما علاقة خروج الريح ما علاقة غسل الذراع بخروج الريح عقلا في علاقة عقلا ما فيش ما علاقة مسح الرأس بخروج الريح تعال جاوب بالعقل كده العقل يقول لو انك انت مثلا حتى لو كان الريح نجس خلاص نغسل الدبر وخلاص لما اعيد تاني غسل مسح الرأس, الرأس واعيد غسل الرجلين والايدين لا علاقة عقلا بين غسل هذه الاعضاء وخروج الريح اذا في تعارض هنا العقل يقولك اغسل الدبر بس ليه تعيد كل ده والنقص يقول لك لا بد ان تتوضا وضوءا جديدا لما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا لا يذكرني بمرة كفي في نقاش بيني وبين النصران فالنصران يقول انتوا عندكم خرافات في دين الاسلام قلت له مثل ماذا قال يعني عندكم تناقض قلت له ما هو التناقض قال لي لو عندك شوال خيار وقعت منه خياره فتلوثت في التراب تغسل الخياره ولا تغسل الشوال كله تقول لا اغسل الخيار قال أنت بتغسلوا الشوال كله فهمت ولا لسه فعمتوه. تمام قلت له لا هذا المثال غير متفق انت الان تتكلم عن قياس فاسد هذه الخياره اللي انت بتكلم عنها ديت خياره منفصله تماما عن الشوال لكن الخياره الثانيه مرتبطه بالشوال يعني اذا ادنب الانسان ليه هو بيقول ليه ما يغسل الذكر وخلاص أكرمكم الله ليه يغتسل يغسل جسمه كله لأن النصارى ما بيغتسلوش قلت له لا دي مرتبطه دي متصلة والتانية منفصلة ثم اسمع ماذا قال الطب قال لي ماذا قال قلت له قال الطب بأن الإنسان إذا احتلم أكرمكم الله أو جامع زوجته في أمنه الإنسان يخرج المني من العمود الفقري أو من جميع شعيرات البدن فيشعر الإنسان بخمول كامل لا يعود إليه نشاط حتى يغتسل اغتسالا كامل فاحيانا هم يتكلمون بالعقل ويريد أن يغلب العقل على النقل نحن نقول بأن أهل السنة والجماعة إذا ظهر تعارض بين العقل والنقل يقدم النقل مباشرة وإلا فواحدة يقول لك الله طب انت احنا بنجوم الصبح بدري مرتاحين نصلي الصبح ركعتين ونجي من الشغل تعبانين في صلاة الظهر والعصر نصلي أربعة طب ما احنا نخليها لما نجوم فيجين كده نصلي أربعة ركعات الصبح ولما نرجع نصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأن احنا بنبقى تعبانين من الشغل دا العقل بيقول كده لكن الله عز وجل امر بذلك فلا بد من تقديم النقل على العقل نعم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتساعا من صدور رجالي ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى لم يبقى عالم الناس اتخذ الناس رؤوسا, رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا اولا درجه الحديث هذا حديث حسن رواه الترمذي وقال حسن الصحيح ثانيا معنى الحديث ان الله عز وجل لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال يعني لا يصبح العلماء نسيين العلم ويصيروا جهالا كالجهال لا وإنما يقبض الله عز وجل العلم بقبض العلماء أي بموته فإذا لم يبقى عالم بدأ الناس يتخذ رؤوسا جهال يجي الواحد يستفتي يفتي بغير علم فحينئذ يحدث الضلال في الأرض والشاهد من هذا أنه يقول لا تستفتوا إلا أهل العلم وأهل العلم يعني أهل الكتاب والسنة لكن الله يفت برأيه وعقله سيضيل ذي الرجل الذي الشيخ المنجد في أحد اشرطته في أحد أشريطته يقول عن الفتاوى الغريبة العجيبة في الحج يقول الناس في الحج تسأل أي واحد يجاوب يجيب لا يقول لا أدري لا كله يجاوب ويجاوب شاف ناس عملت تقليدا مثلا او حج خمسة سبع مرات فيبدأ يعتبر نفسه واعماله سننا ويحاكم الناس الى اعماله فيقول واحد سأل واحد في الحج وقال له يوم العيد وجدت الرمي زحمة فذهبت فطفت قبل ان ارمي قال له انهر بيض طفت قبل ما ترمي قال له اه أعمل إيه؟ قال له لازم تفك الطواف ده تاني طب أفكه ازاي قال له تطوف سبع بالعكس طيب الحديث ثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل قدم اخر قال طفت قبل ان ارمي قال افعل ولا حرج قال رميت قبل أن أحلقت أحل قبل أن أرمي قال افعل ولا حر إلى آخره ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر يوم العيد إلا قال على ولا حرق صاحبنا ما عندوش نقل ما عندوش كتاب ولا سنه ولا عنده عقل يقول به لا أدري أصدقوا فكر دام واحد سألك لازم تجاوب ولا تطلع ردي مش كويس لا تفهمش لازم تجاوب وده كلام غير صحيح في الدنيا حاول تجاوب ما فيش مشاكل لكن في الدين لا يقول ابن مسعود رضي الله عنه من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله كنا في الحج مرة سنة من السنوات قبل ما يعملوا الخيام والحاجات دي كنا بنجيب الخيام وندقاونه في الخيام ونوكل نفسنا ونشرب نفسنا المهم بعتنا واحد هو راسب ابتدائية هذا رجل راسي بابتدائي قلنا له اطلحت لنا اكل وشرب راح وغاب بس ملتحي لحية كبيرة ما شاء الله يعني تشوفه تقول شيخ الاسلام تأخر كتير فاسألني بعد ما اجي ايه يا عبد هنموت من الجوع قال والله قابلني واحد وسألني سؤال جاوبته واحد تاني لجاب يسألني فاسألني جاوبته واحد تالت جاوبته فكنا مع الدين امام رجل مصري بيبيع طمر هندي وكلام من ده فشاف واحد مصري بيجاوب الناس والعيدة كبيرة جي يقالب له برميل جي قاعد على البرميل والناس وقفوا طبور وقفوا صف وبدأوا ايه يسألوا هو يجاوب يجاوب قلتوا طب انت كنت بتجاوب على الأسئلة دي كلها ازاي قال عادي كنت بسمع منك كده كلام وبسمع الناس تقول كده لا يجوز يجوز لا أدري يجوز لا يجوز ماشي عليك أي حاج فأحيانا الإنسان يركن إلى عقل ويظن أن الدين بالرأي والعقل وأي حاج راسب ابتدائية يعني مفيش آه بقعد معنا كده وبيسمع بعض الأشياء وكده وبدأ يجيب ويفتي ولذلك قال العلماء إذا رأيت الإنسان جرياً على الفتوى فاعلم أنه قليل العلم وإذا رأيت الإنسان متوقفاً عن الفتوى فاعلم أنه إنسان حازم كثير العلم أبو مناسبة الحج واحدة مصرية راحت تحج وشافت الناس بيرموا الجمرة الصغرى بسبع, جم... بسبع حصيات والوسطى بسبع حصيات والكبرى بسبع حصيات خادث الواحد وعشرين حصاها وراحت لقال للك... الدائب ليس الكبير قالوا لها قالت له خد يا اخويا وزع على اخواتك <تصفيق> نعم قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال اولا درجه الحديث هذا حديث صحيح رواه البخاري وفي صحيح عن مغيره بن شعبه رضي الله عنه اما درج اما معنى الحديث فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال والمقصود بقيل وقال الجدال وإضاعة المال وكثرة السؤال طيب قيل وقال الجدال المقصود بكثرة السؤال قال العلماء كثرة الأسئلة التي لا يراد منها الجواب ولا العمل اسأل أسئلة ما تموش مش مشكله أي أسئلة ودي اقول لك مثلا النملة اللي كلمت سليمات كان ذكر ولا أنسى هو سيدنا آدم تزوج ستنا حواء على مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا أحمد بن حنبل أي حاجة يمكن هو لا يعرف نواقض لضوء الستة وبيسألش عنه أركان الصلاة الأربعة عشر ما يعرفهاش عش. مبطلات الصلاة الثمانيه لا يعرف تبي يسأل حتى تفيدك وتنفعك هذه الأسئلة المكروهة لو تسأل أسئلة عاوز يعني قدام الجاعدة كده يفهم الناس أنه هو رجل فاهم وعاوز يسأل وبيعرف يسأل يعني هذه الأسئلة المكروهة لكن لو أكثر الإنسان من أسئلة هي مشكلة عليه يريد حلها فعلا وجوابها فلا بأس واحد مرة وأنا طالب في الثانوية قال لي شوف يا شيخ وحيد عندي سؤال محيرني قلت له خير قال لي بس هقدك لوحدك كده قلت له ماشي نصلي العشاء ونطلع صلنا العشاء وطلعنا نتمشى، إيه سؤالك قال يوم القيامة قال رجل الفلاح يوم القيامة الناس نزقوا الله هتموت والترعى طبعا قال له ما لبهين من الله هيوكلها <تصفيق> وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات وقيل يشداد المسائل وصعابها الحديث رواه المم أحمد بسند جيد كان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل والمقصود بالمسائل هنا هي المسائل التي لا يراد منها الجواب والفعل كما ذكرت ونهى عن الأغلوطات وهي المسائل التي يغالط بها العلماء يحاول يسال العالم سؤال العالم لا يعرفه لكي يعجزه أمام الناس نعم قال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم أولا درجة الحديث حديث صحيح رواه البخاري بلفظ ذروني ما تركتكم والمعنى واحد أي لا تسألوني إذا تركتكم ولا تلح في السؤال يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مجملا لا تسألوا عن تفاصيله لأنه زمن التشريع زي بني إسرائيل كده بني إسرائيل لما قال الله عز وجل اذبحوا بقرة لو عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها خلاص انتهت لكن لما شددوا شدد الله عليهم لونها ايه وشكلها ايه تعمل ايه تخلي ايه شدد الله عليهم حتى ذكر لهم بقرة لم يرضى صاحبها ببيعها إلا بملئ جلدها ذهب نعم قال صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر من سأل عن أمر لم يحرم فحرّم من أجل مسألته أولا ضلجة الحديث هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح أعظم المسلمين جرما أي عند الله عز وجل من سأل أي النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التشريع عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته يعني ينبغي الإنسان أن لا يتعنت في السؤال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا خلاص يسكت الصحامة بينهم حج فرض نحج خلاص فسأل رجل يا رسول الله أكل عام يعني مفروض فرض علينا كل عام نحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ذروني ما تركتكم شوف لو قلت نعم لوجبت خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض عليكم الحج فحجوا يبقى بمطلق الكلام كده نحج مره في السنه وتسقط بها الفريضه فالتعمد في السؤال قد يكون سببا في التحريم نعم وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محجثا فعليه لعنة الله ولعنة عنين والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فقالوا للحسن من حدثوا فقال أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون عفوا بمناسبة التعمد في السؤال على سبيل المثال مثلا في زماننا هذا من المعلوم كما سيأتينا أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو الوارد عن السلف يجي واحد يتعند في السؤال فيقول طيب الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ولا مش داخلة في مسمى الإيمان لماذا هذا التعنت؟ خلاص هو ثبت عن الصحابة والتابعين الإيمان قول وعمل وتصديق يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي هذا السؤال لم يرد لا عن الصحابة وعن التابعين خلاص يبدأ يفترق فرقتين لا داخل في مسمى الإيمان لا مش داخل في مسمى الإيمان طب خلاص ما خلاص يكفينا ما كفى الصحابة والتابعين وابدأوا ينشق فرقتين في بلد واحدة الذين قالوا لم يدخل في مسمى الإيمان يسموهم مرجئة والذين يقولون يدخل في مسمى الإيمان يسمون خوارج وتفترق المسألة وكان يكفيهم أن يجتمعوا على قول الصحابة والتابعين الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي بس وانتهت المسألة فالتعنت والتفتيت في المسائل وهذه الأشياء ليست مستحبه أما قوله من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين لا يقبر الله منه صرفا ولا عدلا فهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحا قالوا للحسن ما الحدث فقال أصحاب الفتن كلهم محدثون وأصحاب الأهواء كلهم محدثون كلمة الأهواء ستقروها كثيرا في هذا الكتاب وفي غيره من كتب المتقدمين في كتب العقائد بالذات الأهواء يعني أصحاب البدع والكلام اسمهم أصحاب الأهواء يعني أصحاب الآراء الذين لا يعتمدون في آرائهم على الكتاب والسنة فقول أصحاب الأهواء كلهم محدثون أي المبتدعون كلهم محدثون يدخلون في هذا الحديث ولذلك يقول ومن آوى محدثا يعني صاحب البدعة لا تجالسه ولا تؤوي لأنه إن جلس عندك وأضل الناس كنت سببا في ذلك والعياذ بالله نعم وقال صلى الله عليه وسلم كلاب النار أهل البدعة أولا درجة الحديث هذا حديث رواه المم أحمد بسند ضعيف بلا شك أهل البدع إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ويأوبوا إليه قد يؤدي ذلك بهم إلى النار نعم قال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام هذا حديث ضعيف قال الحافظ العراقي أسانيد كلها ضعيف أما معنى الحديث فمعناه صحيح من وقر اي عظم صاحب بدعته فقد اعان على هدم الإسلام هذا الكلام صحيح لو انك جئت لرجل مبتدع وامام الناس قلت فضله الشيخ فلان الفلاني العالم النحرير الجليل كل اهل القريه ساخذون بقوله ولا يردون له قولا فان نشر فيهم البدع تشربوا البدع لانك قد زكيته امامهم هذا خطا لكن صاحب البدعه ينبغي الا تعظمه اما ان تبين حقيقته للناس او ان تجتنبه نعم وقال مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو, إليها يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره أولا درجة الأثر هذا الأثر إسناده صحيح فقد رواه الإمام أحمد بسند صحيح ثانيا المعنى عفوا هذا الحديث إسناده صحيح يقول ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا وقال هذا سبيل السبيل عن الطريق ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال هذه سبل أي هذه طرق إذن طريق في الوسط كده خط خطا عليه الصلاة والسلام وبجوار خطوطا مع او أو ذهب اليمين واليسار وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو وفي رواية يدعو إليه إلى هذا السبيل ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السولة فتفرق بكم عن سبيله. لماذا أولد المصنف هذا الحديث يريد أن يبين أن طريق الصحابة والتابعين هو هذا الطريق الذي خطه النبي عليه الصلاة والسلام والخطوط التي على اليمين واليسار خطوط أهل البدع يعني الطريق ده طريق المعتزل وهذا طريق المرجع وهذا طريق الخوارج وهذا طريق الجهمية وهذا طريق الأشاعرة وهذا طريق المثلودية طرق على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وأنتم تعلمون أن الشياطين من شياطين إنس وشياطين جن يمكن أن يكون داعية إلى المعتزل هذا هو الشيطان الذي أخبر به النبي عليه الصلاه والسلام ممكن أن يكون شيطانا من شياطين الإنس يدعو إلى طريق المعتزل أو شيطانا يدعو إلى طريق المرجية أو يدعو إلى طريق الجهمية إلى آخره وهذا تحذير من الاستماع لأهل البدع وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رايتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عن الله فاحذروهم اولا درجه الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ثانيا معنى الحديث النبي عليه الصلاه والسلام تلا ايه ثم فسرها وهذا اعلى درجات التفسير النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بنفسه عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول العلماء درجات التفسير الآية تفسرها آية تأتي مجملة في موضع مفصلة في موضع آخر ثانيا الآية يفسرها حديث ثالثا الآية يفسرها صحابي ثم يفسرها تابعي ثم اللغة إلى غير ذلك. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه الكريمه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ ضلال وباطل وانحراف فيتبعون ما تشابه منه اي يتركون الايات المحكمات الواضحه التي ليس لها الا معنى واحد ويتبعون المتشابهات الا لها معنين أو ثلاث فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة أي رجاء أن يفتنوا الناس وابتغاء تأويله أي يريدون أن يؤولوه والتأويل عندنا على قسمين تأويل يعني تفسير وفي تاويل اخر آخر الذي قال الله عز وجل وما يعلم تاويله الا الله التاويل الاخر ده اللي هو حقائق يوم القيامه كيفيه البعث والنشور والاشياء دي اما التاويل بمعنى التفسير فهذا بين الله عز وجل ان اولي العلم يعلمونه أيضا ومن هنا ينبغي ان نحمل الايات المتشابهات على المحكمه كما ذكرت لكم والاحاديث المتشابهه على الاحاديث المحكمه فقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا رايتم الذين يجادلون فيه اي في القران يعني ياتون بايات ظاهره التعارض فهم الذين عن الله اراد الله عز وجل ارادهم الله في هذه الايه الكريمه فاحذروهم اي لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم طيب نتوقف هنا وناخذ اسئلهكم ولا لسه بقي عشر دقائق بقي عشر دقائق نأخذ فيه الأسئلة ثم نقوم للصلاة الدوحة إن شاء الله. إن الله لا ينزل العلم انتزاعا كلما أنت أحسن في التمذي وصحين. إن الله لا لا ينزل العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس في رأي التمذي أنا قلت في الصحيحين. الأخ يا أخي يقول أصله في الصحيحين طيب نرجع إليه الله أحب أن انبه على مسألة مهمة يا إخواني وهو ذكر لسي ما أنتم تقومون إلى صلاة التهجد فيه ذكر إذا قلته عند قيامك لصلاة التهجد بس بشرط أن يتحرك لسانك به قبل أن تتكلم بأي كلام ثم دعوت بعد هذا الذكر يستجيب الله دعائك وإن التهجد يتقبل الله صلاتك. هذا دعاء مهم جدا اكتبوه رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال تعار يعني استيقظ من تعار من الليل فقال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 فإن توضأ وصلى قبلت صلاته الحديث مرة أخرى أروا البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة وصلى الله على محمد وعلى وصحبه اجمعين